بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ربيع بن كثيمي عبد الله بن مسعود الرتي برمتبرات عبد الله بن مسعود سن صاحب رسول ربي قطيه كالإسين سافي كجيرل الله رسول ربي اتفقاته ربيعين كوني أستاذ إساق كيسا برسيسي أكا إلمي هالو فيه اتمتنو تي اتمتني أكا أبان إلمتقوا اتشقبوا جالتو تي جالتي أستاذ إساث من اللي ربيع إن كوني عبد الله من مسعود راتي هايما أدون قافني ألسيني يو إني إت ألسيني برتائي نمتقوا هايما نقوله أكا إني إساتي ألسينو حق عبد الله من مسعود كوني ربي سرها جالتو ربيع كن نم غاريته قلبين اسا بريدته قول كل كلهته عبادان اثال لي عبادا غاريته ارغب وايوب رتا ان قلبي نم بوهر زمنني رسول ربي تي في زمنني ربيع الدن فغات توجين ربيع كن نم اكنات صحابان رسولا اتهوت لتو اكنا جران يا ابي يديو رسول ربي ادوسي ارغيفر كاجيران سيارا تايدان عبد الله بن مسعود عدد وال اجرون عدد البرتين نون ور غرر بيدچو ور غغارن راها سايتا كنافو ادوسي ارغني رسول ربي سيجالتان جيران عبد الله بن مسعود كوني انما كانت ربيع فيت كابي يثو گديسي عمل غاريد يثبرسي سيچو ربيع اللي عبد الله الرا سدى ربي تيشي افقد اكبو كيه ستيه تقوى ربي كيه ستيه نمنى صدركة إساء نمنى إساء فكاتو قبال لككهما ودون أجائبا كا حقارات سينام بار ريسو إساء راه بار ريس فمت اكنا جران واحد اللي إساتوكو ربي عمنا كثيمي فنا وقادي قدما واحدة والانتهي والانجران نيه جئچو متک جئ چا گارا راببی کینہ اولنا ما کورتو ملے تا اینی ہاثو ہندگین نیدہ الیہ یسعدل والعمل الصالح يرفعه گارا راببی کینہ اول باجی جئ چون گاری فی عبد الرحمن بن اجلان نم نیدہ متکو ربیع کنا رها سہہ اکن جئ ہال کان يو أني رفجت شاهباتي كايل عبتي سلاحة جل ويتسلاح تقن قرآنني قرأي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ججتنا قرأي ججتني لمرت ما جدت أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما جتي ورّبا ديدا لقيت ورّا قاري اكتوكو إسان قونا جيرو إسانيتي في دوت إساني اللي اكتوكو تاعتو من قونا جيتو آياتنا قرأي هالكنسان قسمت سلاتاني بولجلي جيتو مثلا دي, دي بيس حقا بحجري بحوت جلا ويتاكانا إجي إسائي من من قد الانقلاب تجلي ربي عمقوني ربي صداتو كيستي ربي عمقاتو كيستي ادوبا باريدو باعتو سرا خاصة كان جداً وانا جائباً إرّا أبدالله من مسجد وجهين قفتو قياني ربيعنوالين جداً فرات لغا جداً إرّا لفني جداً لغا فراتي ويتا لغا فراتي كان الرّا دبرو بوتاً دقان ات قبسي فامو وهي إرّا دبر جداً كا إبدي قبطيتين أجتيساني بابا إبدي كوني كان كين إساء أوليقا دفجعة ibiddikhuni arabni isalle samike saulfur abeyed sagalen didi sa ibdakana daghamteyed bota ibidditti qabate kana dagawan addaaddati guruni akibiddiku ajelan qabatu akasgudan rabiyen kuni bidda kat kapsi hamtatan arge jennanen katjidet madabate jidinsachchoni إذا, اذا راتهم من مكان, مكان بعيد استمعوا لها تديدا وظفيره واذا, وإذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ديكت نقرئ بد جهنم يوبد ارغان دلن سو يسيد جهنم في سا يسيد جهنم اكي تدرب من تكلف من يدا حال بدي في تفارسني ديكت نقرئ قرئ غغبله فدهي و اني bakkann ji sot tucurbu fne tagagagaba bayfat waqsamattit ene jada waji kabanne tin ngaramana isagan leeni ergakana rabee' min ko teemi khuni akkatmatci se zamana era turedu ay gata turije deyyada be kuman ufko pese wal kunan tirabbiti مجتنسا نبوت تجرح اقنا جبت يا اباكي جبت سيدنا اللبدي بو نانين ما جبكي كيابو نييتو يا مجتنسا ما بوتت ما بوتت حجرين خيرين اجائبا اباكي تجيلو حجر ونسي بوتت سمال جلين أجنبو دا. روحي وفي قرراب بإسادت كنن هالكنا الروحي نساباتك على ربي إرتي ربيع بن كثيمي درسينا نتأرأى أسمت العباة سينا ربيع بن كثيمي سينا نمدروتين هقوالة دي بنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته